كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلغون يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يوم قدمت لكم هذه الماده من مجموعة القارئين أحمد العبي احمد العبي ونايف الفيصل ونايف الفيصل